الله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد أيها الأخوة الأحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك لقاؤنا اليوم هو اللقاء العاشر من دروس المنحة الإلهية في شرح الشاطبي توقفنا في آخر لقاء لنا عند الباب الثاني من أبواب الإدغام لأننا كما قلنا أن الشاطبي قسم باب الإدغام الكبير للسوسي إلى بابين الباب الأول ذكر فيه إدغام الحرفين المتماثلين من كلمة ومن كلمتين الباب الثاني يذكر فيه إدغام الحرفين المتقاربين من كلمة ومن كلمتين، وقلنا أنه هناك فرق بين الحرفين المتماثلين بين الحرفين المتماثلين والمتجانسين والـ والمتقاربين، وتحدثنا عنهما بالتفصيل في الدرس الإيه السابق. بدأ الامام الشاطبي رحمه الله الباب بالتحدث عن إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة واحد وذكر أن هناك شرطان لكي أدغم الحرفان المتقاربان في ايه في كلمة واحدة. فقال أن هناك إذا أردت أن تدغم لابد بد أن يتوفر شرطان في الكلمة. الشرط الأول أن يكون في الكلمة ميم جم ميم جم وأن يكون قبل الحرف المدغم وهو حرف القاف حرف حرف ايه متحرك حرف ايه متحرك فقال وإن كلمة حرفان فيها تقارب فادغامه للقاف في الكافي مجتلى غم القاف في الكاف واضح وهذا أي هذا الإضغام له شرطة وهذا إذا ما قبله متحرك مبين متحرك واضح وبعد الكافي ميم تخلل أي ميم تأتي بعد حرف الـ الكاف وذكر رحمه الله مثالا على ما تحقق فيه الـ الشرطان فقال كيرزقكم وثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر هنا أظهر كلمة ميثاقكم لما لأنها اختل فيها شرط وهو إيه؟ أنما قبل القاف ساكن أظهر ونرزقك انجلا ايضا وكلمة نرزقك واضح فيها انها ليس فيها حرف الايه الميم ون... ميم الجمع جمع ونريد ان نبين هنا ان الادغام هنا لابد كما قلنا في اول الباب حينما ندغم نسكن الحرف الاول ونشدد الحرف الثاني ولا بد ان يتوفر التجديد هنا فنقول خلقكم لا نقول خلقكم لا خلقكم نشدد الكاف وهنا حينما ندغ لا يبقى أي صفة لحرف القاف القاف من صفاتها أنها من حروف الايه الاستعلاء ليس الأمر هنا ككلمة ألم نخلقكم في سوره المرسلات فكلمة ألم نخلقكم فيها للقراء وجهان فيها إدغام ناقص وإدغام كامل، فحينما تدغمها إدغام، حينما تدغمها إدغاماً تقول ألم نخلقكم؟ القاف أضغمة في الكاف لكن بقي صفة الـ القاف وهناك إدغام الكامل أي لا صفة للقاف إطلاقاً فتقول ألم نخلقكم؟ تقرأها بالكاف وهذا هو لج الأولة والمقدم عند القراء وهو الإدغام الكامل. أما هنا فالإضغام إضغام كامل لا بقاء للصفة القاف إطلاقا ولذلك ابن الجزري رحمه الله ذكر بيتا في باب الإضغام الكبير في الطيبة فقال قاعدة جميلة قال والحرف بالصفة إن يضغم سقط والحرف بالصفة إن يدغم سقط يعني الحرف إذا أدغم تسقط إيه صفته لا يبقى له ايه اي صفة ولا اي ايه ولا اي وجود وذكر ايضا الشاطبي ان هناك كلمة في القرآن يدغم فيها الحرفان المتقاربان حتى وان لم يتوفر فيها شرط ميم الجم وهي كلمة طلق كنا في سورة التحريم عسى ربه طلق كنا طيب لماذا ادغمها الشاطبي مع أنها لم يتوفر فيها الشرط قال أن نون النسوة هي بدلا عن نون الجمع لأن نون النسوة أيضا الجمع وقال أيضا أن التشديد الذي في الكلمة يناسبه الإدغام في سهولة النطق فحينما تقول طلق كن أسهل من أن تقول طلق كن الإظهار فيه إيه صعوبة أكثر من إيه؟ من الإضغام لأن التجديد تناسب مع الإضغام فأدغمت فأقول طلق طلك كنا بالإضغام الكامل أي. لذلك هو يقول وإضغام ذي أي موضع التحريم طلق كنا قل أحق أي أحق بالإضغام في أن إيه تدغم وبالتأنيث أنها فيها نون النسوة والجمعي وثقلة وهي فيها أيضا أيه الجمع وفيها النسوة أيضا مشددة فهذا نسب أن, أن تدغم هذه الكلمة ثم قال وهذا موضوع حديثنا اليوم إن شاء الله ومهما يكون كلمتين هنا هو هنا تحدث عن الإدغام في أيه في كلمة واحدة ثم يبدأ الحديث عن الإدغام من كلمتين فقال رحمه الله ومهما يكون كلمتين فمدغم إلى كل البيت بعد على الونا أي أدغل الحروف المتقاربة في كلمتين والحروف المتقاربة التي تدغم في ما يقاربها هي 16 حرفا جمعها في هذه الأبيات فقال شفا نأخذ من كل كلمة الحرف الأول فهذه الكلمات ليست كلمات أو حروف إنما هي رموز للكلمات التي ايه الاحرف التي ايه تدغم في غيرها وفي ايه مما يقاربها من الاحرف فبدأ بحرف الشين فقال شفا لم تضق نفسا بها الشين حرف الشين ثم اللام لم تضق حرف التاء نفسا النون بها الباء رم الراء دوى الدال ضمن الضاد ثوى <تصفيق> ثاء كان الكاف ذا الذال حسن الحاء سأى سين منه الميل قد القاف جلى الجيم ثم بعد ذلك بدأ الشاطبي رحمه الله في تفصيل هذه الأحرف ولكن قبل أن يفصل في هذه الأحرف وفي كيفية ادغامها وفي الأحرف التي تدغم فيها أراد أن ينبه على موانع الادغام، فكما نبه في باب المثلين أن هناك موانع للادغام نبه هنا أيضا أن هناك موانع لادغام الحرفين المتقاربين في إيه؟ في كلمتين، فقال إذا لم ينون يعني تدغم الحرفين المتقاربين في كلمتين اذا لم يكن الاول منهما منونا مثل نذير نذير لكم مكتسي تنوينه في المتماثلين احسنت ظلمات ثلاث شديد تحسبهم كل هذه الامثله فيها تنوين وبعده حرف ايه مقارب له فلا تدغم لماذا لان قلنا لاننا قلنا ان التنوين مانع ذكرناها في باب المثلين ولما هو مانع حرفة. حسنت لأن التنوين حرفا مستقلا فصل بين الحرفين وإن كان قد تلاقى إيه خطا أو رسما لكن التنوين يعد مانعا قويا من الإيه من الادغام لأن التنوين تعريفه هو نون زائد عن الكلمة عن بنية الكلمة إذا لم ينون أو يكون تا مخاطب أو يكون تاء مخاطب مثل كنت كنت ثاويا كنت ثاويا هذه كنت هذه متكلم كنت ثاويا فلبيثت سنين خلقت خلق خلقت خلق طينا دخلت جنتك ولم يقع في القرآن تاء مخاطب في مقارب لها تقول لي كيف لم يقع لم يقع في القرآن كلمة فيها تاء مخاطب وبعدها تاء متكلم وبعدها حرف إيه مقارب تاء مخبر اللي هي إيه متكلم. متكلم تقول لي كنت ترابا هذه ايه متمثلين. هذا متماثلين هذا ايه متماثلين لا يقاس ايه هنا طيب يبقى اذا هذه الامثله التي إيه ذكر فيها ايه النوانع ثم قال ويمتنع ايضا هم وما ليس مجزوما الحرف المجزوم لعله الجزء او البناء مثل قوله جل وعلا ولم يؤت سعه ولم يؤت سعه هنا الفعل جزم فلما جزم الفعل التقى الحرفان المتقاربان هنا لا يذغم هذا الايه هذا الموضع مستثنى يبقى اذا كان اذا كانت الكلمة فيها جزم فلا ايه فلا تدم اسالني سائل ويقول طيب وكلمة لم يكن كاذبا وان يكن كاذبا كلمة يخلو لكم هذه ادغمناها لما لا يضغم هنا نفس الجواب أن هذه من قبيل المتماثلين إنما هو هنا يتحدث عن انتبهوا هذه قضية تحدث ايه اختلاط وبلبلة في ايه في بعض الأذهان نتحدث هنا عن المتقاربين الأحرف المتقاربة في أول باب كان يتحدث عن الحروف المتماثلة حرفين متماثلين في كلمة أو في كلمتين انما هو هنا في هذا الباب يتحدث عن الحرفان المتباطلين يدغم نعم ثم ذكر أيضا العلة الرابعة أو المانع الرابع من موانع الإدغام وهو التشديد أو التثقيل ولا مثقلا مثل قوله جل وعلا أشد ذكرى الحق كمن وهم بها هذه الأمثلة حروف متقاربة من كلمتين لكن الحرف الأول في هذه الأمثلة حرف مشدد فيمتنع الإيه؟ يمتنع الإضغام وقلنا في باب المثلين أن الحرف المشدد مما يمتنع إضغامه آه بالضبط كده إذا أضغم يصبح في الكلمة ثلاث أحرف سواكن متوانية وهذا لا يوجد أبدا في كلام العرب ثم قال رحمه الله وبدأ يفصل في الأحرف المتقاربة وكيفية ادغامها. فقال رحمه الله فزحزح عن النار الذي حاه مضغم وفي الكاف قاف لا توقف عند الشطر الأول فزحزح عن النار هذه آه هذه في سورة آل عمران فمن زحزح عن النار فيقرأها أبو, أبو, أبو عمرو أم السوسي يقرأها السوسي بالإضغام فيقول فزحزع عن النار لا بقاء للحاء إطلاقا فزحزع عن النار فزحزع عن النار, فزحزع عن النار. فمن من زحزع عن النار بهذه الكيفيه هل هذا المثال الذي ذكره الشاطبي مثال يقاس عليه مثله أم هو موضع وحيد في كتاب الله جل وعلا هو الموضوع هذا هو الموضع الوحيد وذكر العلماء أن ما شابهه لا يضغم مثل قوله جل وعلا المسيح عيسى لا جناح عليكم هذه نفس, نفس الكلمات حرف متقاربة ومتوفرة فيها الشروط المسيح عيسى ذبح على النصب نفس الكلمات لكن لا تضغم الذي يضغم هذا الموضع فقط تسألني عن السبب لما إذا كانت الكلمات الباقية فيها نفس الشروط فلما يضغم هذا الموضع ولا يضغم غيره من المواضع المشابهة له نقول هذا هو التلقي والمشافهه والتواتر والقراءات والقراءة كما قال عنها زيد بن ثابت رحمه الله سنة متبعه ياخذها الآخر عن الأول سؤال وقاعدة هي أيوة. كان آل المثال بلا ما يقول أول بيت إنه حروف و... والشروط و... شروط المنع اللي مكنت... اللي مكنت... هذا هذا توجيه من العلماء لتعرف أنت العله في الادغام عند العرب من كلام العرب هذا توجيه لكن هناك مواضع تخرج عن هذا القياس عن هذا الأمر ولذلك يقول الشاطبي وما لقياس في القراءه مدخله فدونك ما فيه الرضا متكفلة أي كل راضيا بما تواترت عليه الأمة وبما جاء وحيا ومشافاتا من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك إخواننا أنا أذكركم بأنني أبرأ إلى الله جل وعلا من كل من يعتمد على هذه الدروس الصوتية أو هذا الشرح من, من يسمعه في أنه يقرأ به أو يقرأ غيره فإن القراءة لا تأخذ إلا بالتلقي والمشافة لابد المنويد أن يقرأ أن يتلقى عن شيخ نتقل ضابط متصل السلب بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو شروط القراءة والتلقل لكن هذه الأشرفة تذكرة لمن يريد أن يأخذ مساعدة أو من قبيل بعض الطلاب في معاهد القراءات أو من يهتمون بعلم القراءات يقرؤون الكتب ويقرؤون على المشايخ دون أن تشرح لهم بعض الأصول أو بعض الأشياء فهذه ضميمة إلى ما آه إلى ما عرفوه أو ما أخذوه عن, إيه؟ عن المشايف لعل الله جل وعلا يجي على لساننا فائدة يستفيد بها أحد من طلبة العلم يكون هذا إيه؟ نطمع في الأجر والمسؤول من الله جل وعلا فزحزه عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل يعني حرف الكاف يدغم في حرف القاف وكذلك حرف القاف أدخل اي اضغم ايضا في حرف ايه في حرف الكاف ثم ذكر مثالا على اضغام القاف في الكاف فخ... فقال خلق كل شيء خلق كل شيء هل هو المثال الوحيد ايضا ولا؟ سيأتي خلق كل شيء مك صورا قوله جل وعلا خلق كل شيء انظر الى كيفية الاضغام خلق كل شيء خلق كل شيء قف. انتهت تماما لا وجود لها ولا لصفتها خلق كل شيء المثال الآخر الكاف القاف لقصورا, لقصورا. تشديد القاف لقصورا تشدد القاف ولا بقاء لصفة الـ الكاف طيب غيرها من الأمثلة مما يقاس عليها هل يدغم قوله جل وعلا وتركوك قائما هذه كيف وما بعدها قاف هل تدغم أو لا تدغم كيف نعرف من الأبيات قال وأظهر من الذي أظهر من الذي أظهر من إذا سكن, سكن الحرف الضمير في أظهرة يعود على من؟ وأظهر على الحرفين. الحرفين. الحرفين. سند الكاف والقاف وأظهرة الحرفين القاف والكاف متى أظهرة؟ إذا سكن الحرف الذي قبل أقبله يعني إذا كان الحرف الذي قبل القاف ساكن فلا تدغن في الكاف وإذا كان الحرف الذي قبل الكاف ساكن فلا تدغن في ال في القاف. مثل قوله جل وعلا فوق كل شيء وفوق كل ذي امن انا اسف وفوق كلي معي وفوق كلي فوق القاف هنا مقاربا لكاف صح وفوق كلي لكن قبل القاف الواو ساكنه فلا تضغم وتركوك قائما ألوان في كلمة تركوكا التي قبل الق قبل الكاف ساكنة فلا تضغن في الايه في القاف التي بعدها. يبقى إذن المثالان المذكران هنا هما فقط. تمام؟ هما فقط لأنهما توفر فيهما الشروط. فإن توفرت الشروط في غيرهما. ندغم لا ندغم ندغم لكن اذا كان الحرف الذي قبل القاف او الكاف ساكن لا ندغم طب شو القرينه هون انه الامثله الاخرى ندغم والبيت اللي قبله أنه هو المثال الوحيد هذا اخذ هو على القاف والكاف هي. اه القاف والكاف هذا اخذ من المشايخ ومن ومن قراءه المشايخ والتلقي هذا الاول زحزح عنه تمام اما القاف والكاف فهو اشترط شرطا اذا اختل هذا الشرط تظهر في الكلمة واضح يعني البيت لما يشترط فيه شرط نعرف انه قاعدة مطلقة بالضبط اذا لم يق... إذا لم يقيد الناظم في البيت فالقاعدة ايه مطلقة لكن هو هنا كان ينقر ان يقول والحاء تضغم في العين يبقى اذا كل حاء يأتي بعدها عين تضغم لكن هو هنا ذكر الكلمة بايه بذاتها بعينها فقيدها في ايه في هذا البيت هذا شيخ وباللفظ استغني عن القيد القير احسنت بارك الله فيك وهناك امر مهم الشاطبي هنا بدأ بأي الحروف التي تدغم بدأ بالحاء طيب هو في الابيات ذكر الحرف الاول الشين لما بدأ بالحاء طلول الشعرين احسنت قال بعضهم انه ناظم والناظم قد لا يتيسن له ما يتيسن لإيه؟ لمن يكتب نثرا فالنظم حكمه بهذا الأمر وقال بعضهم لا بل إن الشاطبي فحل من فحول الشعراء رجل الشهد له لإيه؟ كل أهل زمانه ومن أتى بعده بالعلم والفضل في إيه؟ في النظم والشعر قالوا أنه أراد أن يرتب هذه الأحرف على ترتيب المخارج فبدأ بالحاء. نحن عرفنا في شرح الجزرية أن المخارج الرئيسية, الرئيسية للأحرف خمسة مخارج الشفتان, الشفتان واللسان والجوف والحلق والخيشوم واللسان وحده فيه عشرة مخارج وبهذه الطريقة تجتمع إذا جمعنا هذه المخارج كلها يجتمع عندنا سبعة عشرة مخرجا هم مخارج الحروف التي أجمع عليها العلماء أو التي ذهب إليها ابن الجزرى ومن وافقه من ال من العلماء لأن كما علمنا هناك خلاف بين العلماء في المخارج هل هي ستة عشر أم سبعة عشر أم أقل وأم هي أربعة عشر هناك خلاف بين العلماء. هذا ليس موضوعنا لكن أنا أذكركم بمخارج ال فبدأ بالحاء ومخرجها الحل وهو بالفعل أول ال اول أول مخارج في ترتيب ال مخارج الأحرف هذا رأيه قالها بعض العلماء بفعل عن عن هنم عن الشاطبي رحمه الله ثم قال وفي ذي المعارج تعرض الجيم بسي شيخ هنا أتى بالحق ثم الكاف ثم الخاء ثم الجيم هم قالوا أنه بدأ بأول مخرج لم يرتد ترتيب المخرج ولكنه بدأ بأول إيه ده أول مخرج من, من المخارج وفي ذي المعارج انتبه هل هذا تقييد أم إطلاق لا تقييد, تقييد لا هو. إطلاق. هو يقيد في ذي المعارج أي في صورة المعارج دون غيرها وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم أي موضع الذي يضغم تعرج آه. المعارج تعرج, تعرج فيقرا تعرج. ها. من الله ذي المعارج الملائكه لا بقاء للحرف الاول اطلاقا هذا هو الادغام المعارج الجين المدغم اي الجين تدغم في التاء المقاربه له ومن قبل ما معنى ومن قبل احسنت اي قبل سورة المعارج سورة الفتح ومن قبل اخرج شطأه قد تثقل اخرج شطأه قد ايه تفقل. تثقل اي ان في موضع سورة الفتح اخرج شطأه فتقرأ اخرج شطأه اخرج شطأه, أخرج شطأه ثم قال يبهذان هذان الموضعان يا شيخ نعم تضغم انا قلت تضغم انا قلت تظهر ولا قلت تدغم لا تضغم تضغم هذان الموضعان بذاتهما موضع المعارج وموضع الفتح ثم قال وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم اي سوره ذي العرش سبيلا هم هاي سبيل. هاي سبيل. لا, سبيل. لا بتغوا الى ذي العرض سبيلا ذي العرض سبيلا هذا قائل الشين مع تجديد الايه السين التي ايه بعدها وهذا موضع بذاته دون غيره وضاد لبعض شانهم مدغما تلا تلا أي تلا الموضع الاه السابق وجاء بعده هذا أي موضع بعض شأنهم سورة النور بارك الله فيك فإذا استأنوك لبعشانهم لبعشانهم انطق بالاضغام كده اشرح له لبعشانهم أي حسن لبعشانهم لبعشانهم أيوة لا بقاء للباط وتشد على ايه على الشيل لبعض شالهم نعم وفي زوجة هذه في سورة التكوير وفي زوجة سين النفوس فيقرأ وإذا النفوس زوجت ومدغم أيضا هذه مواضع بعينها خل. أنا أنبه هذه مواضع بعينها التي ذكرها بأسمائها وبألفاظها في صورها مواضع بعينها ومدغم له لمن السوسي ومدغم له الرأس شيدا باختلاف توصلا هذا الموضع فيه قولان الإضغام والإظهار روى بعض أهل الأداء أن السوسي أدغم وروى بعضهم أنه أظهر وكما القراء القراءتين قرأ بهم السوسي وهذا من الأوجه الطرق الواردة عن بعض القراء كثير من القراء يكون له في بعض الكلمات طريقان قرأ على أحد المشايخ فأقرأه هنا بالإيه في هذا الموضع بيظهر والآخر أقرأه بالإيه بالادغام وكلاهما متواتر متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر فيقرأ له الراء لو قلت طبيعي ها واشتعل الرا الشيبا وقلنا ان فيها ايه فيها خلاف ثم قال ولدالي يتحدث الآن عن حرف الدال في أي كلمة حرف الدال في الأبيات شفاء دواء, دواء, دواء, دواء, دواء, دواء, دواء, دواء, دواء فقال, دواء فقال ولدال المن ترب سهل ذكى شذى ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى الدال تدغم في كم من الأحرف في عشرة. عشرة أم أكثر لا عشرة. طيب عشرة. كلمة وَلِدَّالِ كلمه الكاف رمز أم ليست رمز في الأبيات حسن لا. ليست رمز هو يبين أنها تضغم في هذه الكلمات وَلِدَّالِ كِلْمٌ لها هذه الكلمات وَلِدَّالِ بدأ بالتاء تربو ثم سهل. السين سهل ثم الذال ذكى ثم الشين شذا ثم الضاد ضفا ثم الثاء ثم الزاي زهد صدقه الصاد ظاهر الظاء جل الجيل والامثله مثلا مع التاء المساجد تلك فيقرأ المساجد تلك ومع السين عدد سنين فيقرأ عدس سنين ومع الذال القلاء ذلك ومع الشيل وشه الشاهد ومع الضاد بعد الراء هكذا بعد الراء مع ثاء يريد يري ثواب يريد ثواب فيقرأ يريد ثواب تريد زينة تريد تريد زينة شدد الحرف الثاني تريز زينة زي. تري. تري. آه انا اسف تريز أنا... زينة تريد يريد عجزة يريد ال نعم, يوريد. نعم. يوريد. أنا قرأتها يريد انا أنا آسف. قرأتها بالجزم وهي في في يريد ثواب تريز زينة ثم نفقص نشدد الحرف الثاني بعض ظلمه داوود جالود كلمه داوود هنا ما حركة الدال فتر. وقتل داوود جالود مظلومة فتبغم فنقول وقتل داوود جالود طيب حرف الجيم الخلد جزاء ثم قال هنا ذكر الأمثلة الشارح ذكر أمثلة على الايه على الحروف العشرة التي تدغم فيها الدال وذكرنا الأمثلة ثم قال ولم تدغم ولم تدغم ما هي التي لم تدغم الدال الدال ولم تدغم نعم الخلد نفسها الخلد جز سياتي سياتي, سيأتي. ثم قال ولم تدغم اي لا تدغم الدال مفتوحه بعد ساكن بعد ساكن بعد ساكن بحرف بغير التاء فعلمه فعلمه وعمله صح؟ تخرج تخرج ما في وعمله لا الأبيات لا. ما فيها وعمله لا في فيه فيه النسخة فيها خطأ فعلمه وعمله <تصفيق> هذا خطأ في ال في الطبعة. هل تخرج سنقول هل خل الخل جزاء تخرج هو هنا قال أنها لا تدغم الدال إن أتت بعد ساكن ولكنه اشترط أمرا آخرا أن تكون مفتوحة إن جاءت الدال بعد حرف ساكن وكانت الدال مفتوحة فلا تدغم ولذلك لما سألتكم عن الحرف الأخير من كلمة داود جالوت لأن داود هنا الدال لكن إذا قلت ووارثة لا ليس هذا الموضوع داودا آه آه داودا ووهبنا لداود سليمان هل تدغم أو لا تدغم لا تدغم الدال مفتوحة حسنت الدال مفتوحة إنما ما الفرق بين داود سليمان وبين داود وجالوت ما الفرق هذا الدال مقارد مع الجين وهنا الدال مقاربة مع الآيه مع السين لماذا أدغمنا الأولى ولم ندغم الثانية لماذا أدغمنا داود جالوت ولم ندغم ووهبنا لداود سليمان لأنها في الموضع الأول مظلومة أما في الموضع الثاني فالدال جاءت مفتوحة بعد ساكن وهذا هو المنع الذي ذكره الشاطبي في امتناع إدغام الدال فقال ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن ولذلك الكلمة التي سألت عنها الخلد جزاء هو هنا أدغمها لما؟ لأن الدال ليست مفتوحة لو كانت الدال هنا مفتوحة وقبلها ساكن امتنع إيه؟ إدغامها ولم تتضغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فعلمه وأعمله الأنثرة على الكلمات التي جاءت فيها الدال مفتوحة وقبلها ساكن وامتنع إدغامها ووهبنا لداود سليمان بعد ذلك زنيل اعملوا آل داود شكرا الدال هنا مفتوحه فلا تدغم بعد ثبوتها بعد ضراء لاحظ اننا ذكرنا مثال في الاول من بعد ضراء من بعد هنا الدال ايه مكسورة فادغمت وذكرناها في الامثله التي ايه تدغم أما هنا بعد ضراء در... الدال هنا إيه؟ مفتوحة. مفتوحة فلا تدغم يبقى إذن قد يكون هناك نفس الكلمة مع نفس كلمة أخرى مقاربة لها في موضعين مختلفين من الأولى ولا تدغم الثانية أو العكس لما؟ لأن أحدهما قد توفر فيهما الشرط والثاني اقتل فيه إيه؟ الشرط ويستثنى من هذا الأمر أي أمر أن تضغم الدال وهي مفتوحة ويستثنى من هذا الأمر هو إظهار الدال إن كانت مفتوحة بعد ساكن تضغم الدال إن كانت مفتوحة بعد ساكن في موضعين في القرآن لا ثالث لهما موضعين لا إيه لا ثالث لهما وهو كاد تزيغ وقوله جل وعلا ولا تقول ولا تنقذ الأيمان بعد توكيدي توكيد فهذان الموضوعان يضمان الاتفاق تأتيان بعدها تا بالضبط يبقى هنا هنا حتى إن كانت مفتوحة تضمن ولم تأتي بهذه الكيفية وتلك الطريقة إلا في موضعين في كل القرآن الموضع الأول في سورة التوبة من بعد ما كانت تزيح شعب شعب شعب. نعم شعبة شعبة سوسي. و سوسي. أيوة أيوة. السوسي والسوسي يقرا بالتاء او حفص كذا يزيل نعم حفص وحمزة يقران بالياء انها كتبها بالياء بالياء اي على حفص حفص وحمزه يقران بالايه بالياء بالياء وغيرهما من القراء يقرؤون بالايه ده. ومن بين هؤلاء القراء السوسي عن أبي عمرو البصري فقراها بالتاء فما دام يقراها بالتاء لابد ان تدغم نعم طبعا هذان الموضعان لا ثالث لهما في الايه في القران وهما ان تاتي التاء مفتوحه وقبلها ساكن وبعدها حرف التاء في هذان الموضعان فقط في في هذين الموضع الموضعين فقط كاد تزيغ في سوره التوبه وبعد توكيدها في سوره اي سوره سمت سورة النعم ثم تحدث بعد ذلك عن حرف بعد حرف الدال وهو حرف التاء حرف ايه التاء وهنا اتى بالتاء بعد الدال لانها متقاربة معها في الايه في المخرج فتحدث عن التاء فقال وفي عشرها اي عشر عشر, عشر, الدال. الدال. عشر, عشر الدال اه الاحرف التي ادغمت فيها الدال اللي هي ترب سهل ذكى شذ وفي عشرها والطاء والطائي تدغم تائها نتوقف هنا هذا ما نريده اي ان التاء تدغم في الاحرف العشره التي تدغم فيها الدال بالاضافه الى حرف الطاء الطاء هو الحرف الحادي عشر ولكن إذا أخرجنا من بين هذه الأحرف إضغام التاء في التاء من قبيل المتماثلين فتصبح التاء أيضا تضغم في كم حرف عشرة. في عشرة أحرف عشرة. هو قال وفي عشرها والطاء والطاء كم حرف عشر. 11 عشر. عشر. طبعا من بين أحرف العشرة أول حرف اللي هو حرف إيه تربو. تربو حرف التاء فلما تضغم التاء في التاء هذا من قبيل المتقاربين أم المتماثلين؟ متماثلين آخرين إذا أسقطنا هذا المثال يصبح أيضا التاء تضغم في ايه في عشرة من بينه من إيه؟ الطاء لأننا حينما أقلنا التاء أدخلنا بدلا منها ايه صحيح واضح صحيح الأمر صحيح. ولا يحتاج إليها عادة؟ هنا العشرة دول ليس المذكور فيهم الدال والدال متقربة مع التاء فأين الدال؟ كيف لم يذكر فيهما؟ التاء هو يتحدث عن التاء حرف التاء <تصفيق> نعم فيه. الان في عشر اللي لهم التاء التاء خلاص يبقى السين والذال والشين والضاد والثاء والزاي والصاد والضاء والجين أين, والضاء. اين الدال اه اين الدال ما الدال ما تدغن في, في الدال تصبح متمثلين لا في التاء هنا يا بقول على التاء في عشرها في هذه الأحرف العشرة نعم ما فيهم شيء ليس فيهم دال الدال والتاء و... و... طيب ما هي ليس فيها متقارب غير عن التاء متجانسين وليس متقاربين متجانسين امم تحدث عن المتقاربين التاء مع الدال متجانسين ليس متقاربين طيب وفي عشرها والطاء تضغم ف... تاءها وفي يبقى إذن ال تاء تضعم في عشرة ايه في عشرة أحرف والأمثلة الشوكتي تكون وتريدون أن غير ذات الشوكتي تكون لكم في سورة الامثال فيقرأ السوسي ويقول الشوكت تكون واضح الشوكت تكون الصالحات سندخلهم فيقرأ الصالحات سندخلهم آه. واعتدنا لمن كذب بالساعة صعيرة فيقرأ بالساعة الصعيرة والذاريات ذروة فيقرأ والذاريات والذاريي... ذروة شدد الحرف الثاني نعم الحرفتين <دق> <قرأ> لا عشان مشدد مش هم صدحات الذاريات ها يصبح من قبيل ها ايه باربعة شهداء فيقرأ باربعش شهداء والعاديات ضبح فيقرأ والعاديات ضبح, ضبح. ست حركات نعم والذي يترفاههم الملائكة وظالمين فيقرأ الملائكة الظالمين مئة جلدة سورة النور فيقرأ مائة جلدة الصالحات جناح سورة الأنعام ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا فيقرأ الصالحات جناح الذين تتوفاهم الملائكة طيبين فيقرأ الملائكة طيبين ثم لم يذكر هنا مثال التاء مع حرف هنا ذكر الامثله وقال أن لم يذكر مثال على حرف التاء في إذا كانت تأخي طبعا أنه يسفنها فيما إيه؟ فيما سبق يعني مثل قوله يجلب على دخلت جنتك هنا تأخي مخاطف ومستثنى في أول إيه؟ في أول باب أو قوله يجلب على أتيت سؤلك هنا الحرف مق... إيه؟ الحرف ولا مقايب صح ولا والسين من بين الأحرف الأحرف العشرة لكنها هنا ايه طبعا تام وخاطئ لم نذكر هنا انها مستثناء لانه ذكرها في اول في اول الباب لكن بعد ان ذكر الـ هذه الـ التاء اراد ان ينبه على ان هناك احرف هناك كلمات انتهت بحرف التاء واتى بعدها حرف من الأحرف المقاربة لها من هذه الأحرف الـأ العشرة التي تدغم فيها الـأ التاء ولكن ذكر أن هذه الكلمات فيها وجهان عند أهل الأداء ممن رو القراءة عن الإمام السلسي رحمه الله فقال أن وفي أحرف وجهان عنه تهللا وهناك طبعا الاحرف هنا كلمه وفيه احرف اي في كلمات في ايه في كلمات ذكرت فيها هذه الاحرف وفي احرف وجهان عنه تهللا عن من عن السوسي. عن السوسي ثم ذكر هذه الامثله فقال فما حمل التوراه ثم الزكاه قل هذه في سوره الجمعه حملوا التوراة ثم التوراة ثم التاء وبعدها حرف الثاء الزكاة ثم توليتم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله والولدين إحسان القربة وذي القربى والتامة المساكين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم. آه. ولكن هنا اهل الأداء وأهل القراء الذين راوا القراءة عن السوسي يقولون أن هذه الأحرف على قسمين القسم الأول الذي جاءت فيه التاء مفتوحة بعد ألف مفتوحة بعد ألف وهذا القسم له مثال واحد في القران لا يوجد غيره وهو وأقم الصلاة طرفينها سورة طه وأقم الصلاة طرفينهار وزلفا من الليل هنا كلمة الصلاة فيها تاء وقبلها ألف هذا القسم يدغم باتفاق يدغم بإيه باتفاق وهذا القسم لا يعد قسما لانه ايه كلمة واحدة او مثال واحد في كل القرآن وهو الذي جاءت فيه جاء فيه حرف الطاء بعد التاء والتاء قبلها ألف. هذه المواضع هذه التي ذكرها الشاطبي والتي فيها مواضع بعينها افضل شيء لها ان تحفظ ان تحفظ حتى لا ايه حتى لا تنسى بعد ذلك فنقرأ الصلاة طرفينها واضح والقسم الثاني في البيت نعم مش في البيت لم يذكره إيه؟ لم يذكره الشاطبي في الأبيات لكن ذكره أهل الاه أهل الأداء من الرؤ القراء والقسم الثاني هذا مع يدخل معي مع من يدخل أي شيء الصلاة طرفي يدخل مع تاء لم نقل أن التاء؟ قال الشاطبي. قال الشاطبي. وفي عشرها والطاء. وفي عشرها والطاء. ذكر أمثلة على إيه على الأحرف العشرة. وهذا حرف الطاء. أتى بعد التاء. إيش الفرق بين تأتي طائفة؟ أم. وبين المثال اللي قلت. المثال هذا التاء قبلها ألف. قبلها. ألف قبلها ألف ساكنة والأمثل التي ستأتي بعد ذلك وهي التوراة ثم الزكاة ثم فيها وجهان فيها وجهان المثال هذا ليس فيه وجهان إنما هو وجه واحد وهو الإدغام قسم العلماء هذه الأحرف إلى قسمين القسم الأول ما أتت فيه التاء وقبلها ألف وقالوا أن هذا مثال واحد في القرآن كله من يأتي غيره وهو كلمة الصلاة طرفي وهذه تدغم باتفاق القراء والعلماء واضح؟ القسم الثاني وهو كما ذكره الشاطبي التوراة ثم الزكاة ثم وقوله جل وعلا وآتي وآتي ما معنى وآتي وآت ذا القربة في أي سورة؟ في سورة الإسراء وآت ذا القربة حطه فتقرأ وآت ذا القرب وآت واضح وقوله جل وعلا فآت ذا القربة في سورة الروم ايضا وقوله ولتأتي طائفة ولتأتي طائفة. هذه أيضا من الأحرف التي فيها إيه؟ فيها وجهان ليست تبعت طاء انتظر يا أنا قلت أن التاء حرف التاء يأتي بعده طاء لأنه حرف مقارب إن اتى بعده طاء وكان قبل التاء ألف هذا لم يرد إلا في موضع واحد في القرآن وهو قوله جل وعلا الصلاة طرفي وهذا مدغم بالتفافه اما القسم الثاني فهو الامثله التي ايه التي ذكرها الشاطبي وهي اتد فيها التاء وقبلها ايه وقبلها قبلها الف زي يا شيخ نعم إيه. إيه. إيه. هذه الامثله التي ذكرها التوراة ثم الزكاة ثم تضغم هذه الأحرف قبلها. فيها تاء هذه كلمات فيها تاء وقبلها ألف آه. مثلها مثل كلمة الصلاة طرفي صح لكن هو قال أن, أن الموضع الوحيد في القرآن الذي جاءت فيه التاء قبلها ألف وبعدها طاء هو قوله جل وعلا الصلاة طرفي وقال أن هذا الموضع مدغم باتفاق ليس في وجهات أحسنت ليس فيه وجهان أما الكلمات الباقيه غير هذا الموضع ففيها الإظهار والإظهار فيها وجهان الإظهار وال إذا أتى قبل التاء ألف ففيه الإظهار والإظهار أحسنت إلا, إلا الصلاة, الصلاة أحسنت إلا موضع سورة طه الصلاة طرفي يبدو أنكم بدأتم في الفطور فنرى أن نتوقف هنا أعم هذا الله تعالى أعلى وأعلم وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شاء الله خير